كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل في الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى ال بيته الطيبين الطاهرين وصحبه البرره المكرمين ومن سار على نهج الى يوم الدين اللهم امين اللهم امين حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم بإذن الله تبارك وتعالى أحبتنا في الله لازلنا وإياكم نتلمس الطريق في عبورنا السبيل مع برنامجكم عابر السبيل ومع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبو سحاق الحويني حياكم شيخنا بارك الله وحي رفع الله وقدرك في الدرين الله يحفظ أسألنا نجعلنا وإياكم من يعبرنا السبيل الله عز وجل بسلام حتى نلقاه ونلقى الحبيب صلى الله عليه وسلم اللهم أمين. اللهم أمين إذن أحبتنا في لا توقفنا في الحلقة الماضية مع شيخنا الحبيب والكلام حول مسألة توصيف المحبة الحقيقية التي هي المطية وهي الآلة الوحيدة التي يمكن أن يركبها الإنسان في عبوره السبيل بإذن الله عز وجل المحبة الله تبارك وتعالى وتكلمنا عن ملامح الفرق ما بين المحبة الحقيقية وما بين أن يمكن أن تكون محبه مغلوطة أو مشتبهة على كثير من الناس وذكرنا أيضا حتى أن حتى يجب على الإنسان أن يعرف المحبة لابد أن يسأل طبيب إذن الكلام كلام قلوب فمدام إحنا محتاجين نسأل طبيب بداية يجب أن نعرف من هو الطبيب إذن شيخ من الحبيل محتاجين نعرف من هو الطبيب كثير من الناس تلبس البلط الأبيض وعلقت السماعة وقالت خلاص أنا طبيب وكذلك العالم يظهر للناس أشباه علماء أو كثير من الناس من يدعون العلم أو هو فهم غلط كل من أقام الشعائر كل من ظهر عليه الملامح والملامح الالتزام هذا عالم فيسأله فيضل به السبيل كيف يمكن أن ننجو من هذا المأزق أينها الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين تعجبني كلمة قاله الأعمش رحمة الله عليه قال يهلك الناس اثنان نصف طبيب ونصف عالم فأما نصف الطبيب فيهلك الأبدان وأما نصف العالم فيهلك الأديان نصف طبيب يهلك الأبدان ونصف عالم يهلك, يهلك الأديان طبعاً الاجتباه ده من أعظم الأمراض التي ابتلينا بها لا سيما في عصرنا أنا كان زمان كان برضو لازال الأمر متماسكاً وكان فيه أهل علم برضو كان فيه علماء لأن تعرف كل ما الزمن بيتقدم كل ما اهل العلم يموتوا بيد مات عالم لا يخلفه عالم مثله لا في ورعه ولا في تقواه بتقيل المساله كثيرا ف كل من لبس جبهه وعمامه اصبح لحيته صار عالما ووقع في روع عوام الناس إن هو ده الالتزام لي لأن إحنا زمان في منتصف السبعينيات أول ما بدأنا الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى كان علامة الملتزم اللحية اللحية كانت غريبة جداً يعني حتى أن بلد بأكملها ممكن تتعرب رجل له لحيه هناك البلد فيها الراجل ابو دق واخد بالك وداك موجود عندنا يعني, يعني. بلد الراجل ابو دأ. ويقال فلان ابو دأني. ليه لان اللحيه مش موجوده فبدانا عشان نميز اهل السنه واهل الديانه بدانا ندعو الى اللحيه بعد ما عرف المناسب وجوبها والقميص وبتاعه كان كان في ايه تركيبه كده اول واحد يتلبس بها يبدا اسمه ملتزم فصارت اللحيه زي علامه زي ما بنقول احنا عندنا متطوع عندنا متطوع اه, آه الراجل الملتزم يعني او راجل دين يعني اه فا على الالتزام نعم خلاص. إذا رجل ملتحي عمل حاجة مخالفة للدين الدنيا تأمة عوش ليه يقولك فلان الملتزم طيب الكلام ده مثلا كان في الأول لما كانت اللحية قليلة جدا يعني أنا فاكر سنة سبعة وسبعين أو وسبعين. كنت مع أخي الله يرحمه الأخي الأكبر مني فلاح كان وكنا في باب الحديد فرنسيس تعرف كان الموقف بتاع حلمي هناك وبتاع الكلام ده وكان رايح مروح وانا كنت رايح اوصله ف المهم لقيت واحد ملتحي في الشارع من ناحيه الت ومن سايبه اخويا ورايح ومسلم عليه وهاتي احضانه وبتاع الكلام فاخويا بيقول لي تعرفه قلت له اول مره اشوفه <تصفيق> كده يعني أول مرة تشوفه وبتاخده بالأحضان والكلام ده كنا كما قال سفيان الثوري استوصوا بأهل السنة فإنهم غرباء أندر من الكبريت والأحمر غرباء يعني أي واحد ملتاحي المحافظة عندي مثلا ما كانش فيها ملتاحي غير ستة سبعة مثلا سبحان لما الله. دخلتها يعني كانش فيها ستة سبعة مشيت الأيام وبدأ الناس يستجيبوا للدعوة إلى السنة وبقى فيه مش مئات الليحة وبعدين ألوف الليحة والكلام ده لدرجة أن فيه واحد ممكن يأتي يسمع محاضرة واحدة هي كل رصيده يسخن يسخن يعفق لحيته خرص؟ طيب ده اللي أعفى لحيته ده سخن أنا قلت لك سخن نعم فأعفى لحيته بس ده مثلا في الأصل نصاب مثلا بيأكل أموال الناس ومعاملاته زي الزفت وبتاعه الكلام ده فبدأ يمارس هذه الأفعال مع الناس مع اللي واخد الفكرة مع الأولى مع لحيته اللي واخد الفكرة الأولى أن الملتحي ملتزم لا بيغش ولا بينافق ولا بيأكل أموال الناس ولا مش عارب بيعمل إيلا الفكرة عندي الناس كده أنه رجل فاضل أو هذا هو المفترض شيخنا ما. ماشي بس اللحية مش هي العلامة على كده صحيح يعني مش هي كل كده قد تكون علامة لكن مش هي كل كده صحيح فبدأ الناس يفاجأوا في الأزمين المتأخرة بمعاملات ينكرونها ملتحي ونصاب طيب إزاي يعني, يعني كل الملتحدون نصابين فساء ظنهم بالدين دي طائفة من الإيه طائفة من الناس س اظنهم بالدين لان فلان فلان اكل علينا الفلوس و... وعمل كذا وغش في كذا ومعاملاته زي الزفت ودخل خطب بنتنا و... وكان المهر ووعد مع البنت قد كده وامريهم طلقها غيابي وبتاع الحاجات اللي يوميا الواحد عايش فيها مع ليه فيها مع الناس نعم ف هذا الاشتباه دخلنا في مشاكل كثيره جدا بنحاول نعالجها لحد النهارده معالجه بيطلع الروح نعم. يعني بنذل فيها حشاشة النفس عشان خاطر نعالج سلبيات هذا لي المشكلة ما بين التزام السمت الظاهر لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وما, الفعل بين وما بين طبيعة البشرية بالزبط العادية اللي يكون فيها كذب قد يكون فيها غش اللي هو لم, لم يتربى نعم ما ترباش طيب شيخنا هل يمكن أن ننزل على هذا يعني مع الفارق في التشبيه أن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من وقع في في مخالفات شرعيه ك حتى وك الكذب هل يمكن تنزيل هذه على تلك اب ان الصوره مغايره يعني يعني إذا كانت فلتة ازاي تنزلها على واحد ديدان يعني يعني, يعني, يعني كل مثل ماعز ماذا فعل حاجه غير الوقعه المشهوره غير خلاص خلص عدوت فواحد صحابي شرب خمر مره وهذا هو عيبه الوحيد تمام خلاص هذه فلتة حصلت تجيب لي واحد يعاقر الخمر وأعيد لي للنهار على الفواحش والكلام ده وتقول لي بعض أصحاب النبي صحاب كان يشرب الخمر وكان يزني وكان مش عارف يعمل إيه والكلام ده إذن لا يمكن ربط المسألة بصور لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا رجل لا, لا لا لا الصحابة دول لا يشقوا لهم غبار جميل جدا لأن قد تستخدم لا هذه ذريعة يقول لك ما هم كانوا مجتمع بشري قيل هذا فعلا نعم قيل هذا مجتمع فعل البشري وينزلون هذه الصور المريضة بقصد الهدم هذه الرموز العظيمة فأنا عايز أقول الأمر بالنسبة للعوام صح وإن كان شقا لكن عند العلماء الاشتباه مع في باب العالم وشبيه العالم ذا أخطر بكثير جدا لأن العالم يتتعلق بالفتوى واقرب مثل يعني يحضر إلى ذهني في هذا قصة الرجل الذي قتل تسعة, تسعة نفسا ده رجل قتل مئة تسعة نفسا أراد أن يتوب حديثها بسعيد الخدر بالصحيحين أراد أن يتوب قال دلوني على أعلم أهل الأرض دلوه على راهب الرواية بتقول كده دلوه على راهب وحطه بن قسين جميل تمام؟ راهب يعني إيه؟ يعني عابد, عابد رجل بقى يعني يترك سبعين حلالا لحراب واحد ماشي بيحسس بيهسس مش ماشي مع الجواز أنه يقول لك هذا وإن كان يعني فيه بعض الكراهة لكنه جائز لا ما بيعملش كده لا يأخذ بالرخص يأخذ يعني شوف أنا عايز أقولك يعني شوف حتة جائزة على الكرهة دي مش موجودة في قموس الرهب أو قموس الإنسان هو اللي هو العابد واخذ ذلك العابد ما يعرفش يفرق في مسائل العلم العالم يفرق عشان كده يندر أن تجد عابدا فاسقا وكثيرا ما تجد عالما فاسق بيلقى النفس مخارج يعني؟ طبعا, طبعا أما هذا ما أخذها حفظ دون البحث في كواليس الأمر لا العابد يم تنحرف قدمه عن الطريق يبتدع يبقى صاحب بيدع وذكر ربنا سبحانه وتعالى في حق النصارى قال ورهبانيتني بتدعوها ما كتبناها عليه؟ إلا ابتغاء رضوان الله فما رعاوها حق رعايتها فوصف النصارى بالابتداع ليه جانب العبادة والروح والبتاع عندهم غالب شوية فهو إذا ضل الطريق ابتدع ولذلك قال ابن المبارك رحمه الله من انحرف من عبادنا كان له شبه بالنصارى ومن انحرف من علمائنا كان له شبه باليهود العالم بيلاقي نفسه لنفسه لنفسه مسائل يعني الشاطبي بيذكر ان كان مفتي الاندلس ايام الشاطبي عنده اموال كثير جدا وعنده اولاد قبل أن يحين موعد دفع الزكاه يلم اولاده بيقول لهم يا اولاد عارفين انا دلوقتي تخطيت ال80 وانت عارف اللي بيتخطى ال هيعيش قد ايه فأنا مروح فعايز أوزع فلوسي عليكم عشان ما يختلفوا من بعد تمام؟ أوزع فلوسي عليكم طب هو عايز إيه من وردي إن الأموال لسه رايحة للولاد فعد يا أخويا سنة من دلوقت عشان يجب عليها الزكاة نعم قبل أن يحول حوله هو قبل أن يحول حوله هو تمام؟ يبقى لسه الأولاد قدامهم سنة على ما يدفعوا الزكاة خلاص؟ بعد ما تعد تاني. سنة الأولاد يقولوا يا أبانا قد أملنا طول بقائك والحياة من غيرك بتسواش حاجة فلوس إيه يا أبانا الكل ده خد يا أبانا الفلوس وسرى الليلة سرينة خلاص يبقى يوم واخد منه <تصفيق> ياخد الفلوس منهم وعمالي نركض وراء بعض عمالي دور دورة رأس الماء <تصفيق> <تصفيق> فيوم الراجل واخد الفلوس تاني منهم على اعتبار أن ده لسه مال جديد وسيحول عليه الحول بعد إيه؟ بعد سنة, بعد سنة. زي؟ لا بل في أكثر من هذا أنا سمعت الشيخ الألباني يقول عن بعض المفتين يقول أن الربا لما فشى في البلد اللي هم فيها وما فيش حل راحوا للمفتين شوف حل الدولة نفسها راحت المفتين شوف حل في قصة الربا دي مش قادرين نستخدم عنها والقروض وهو الأخير فقال طيب وغطس غطس الغطس الغطس المتينة الغطس بتاعه وقام طلع لهم بالإيه بالفتوى دي قال لهم طيب لما يكون في واحد يريد أن يقترض مالا من آخر يقول له المية بمية وعشرة ده ربا صريح الدنيا كلها تقول له ربا وتخرع عينيه كمان لأ أنت بقى تقول كرجل مقترد أنت عايز أنت اللي بتستلف كرجل مقترد أن تقول للذي أقرضك لله علي أن أعطيه عن كل مئة عشر قال لك يعني. فصار نذرا واجب الوفاء ومع تشربه الله أكبر. فلما يقول لله علي أن أعطيك عن كل مئة مين يعمل دي غير واحد فاسق مغرق في الفسق الله أكبر. العابد ما يخطرش على باله القصة دي أكيد يعني حتى مش ما يعرفش يجبها قطعاً ما يعرفش يجبها لكن ما يخطرش على باله يجبها بالطريقة اللي ما, اللي عنده دي. ما عنده الآلة ما عندهش الآلة وهو اللعب بالعلم نعم فهو هذا أوه. العالم عنده الآلة وستطاع أن أن يغير الأمر ويكيفه منهم من يكيفه بالصورة الغير الشرعية كما تفضلت وذكرت هذه الأمثلة ومنهم من يكيفه بالصورة الشرعية كالعالم الذي في قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا الذي كان في خاتمة المطافة أعتقد محتاجين نقف مع مم. هذه الصورة أنها صورة مهمة جدا أن, ان العابد قد يقتل نفسه قد يقتل آه. نفسه بفتوى حتى ان كان الفتوى لغيره أو لو كانت الفتوى لنفسه كما أفتى نفسه جريج مم. في قصة في قصة أمه وغيرها من الأشياء التي تبين ان العابق قد يضر نفسه أو يضر غيره هذا محتاج يحتاج معنا وقفة أستسمحك شيخنا أن تكون هي بداية حلقتنا في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى رفع الله قدرك في الدرس بارك الله فيه, فيه في الله أحبتنا في الله لازال الحديث يصلح بإذن الله تبارك وتعالى مع عابر سبيل ومع شيخنا الحبيب فضيل الشيخ أبسحاق الحويني ومع هذه الأمسيات الماتعة الرائعة وحتى نلقاكم لنكمل الحديث بإذن الله عز وجل في السبيل. وسيرنا الى الله تبارك وتعالى نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كن في الدنيا كانك غريب أو عابر سبيل عالي